يا أهل قرية استقعم أهلها فأبل أن يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فاقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجراء قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر أَنْ أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مِنَ الْإِنِّي فَقَشِدَ أَيُّ رَحِيقَهُ مَا قُوَيَّنَ وَكُفْرَ فَأَرَدْنَا أَيُّ بَدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرٌ مِنْ هُزْكَةٍ وَأَقْرَبَ رُحْمَةً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 وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأسلو عليكم منه ذكرا